لم يكن الذين كتبو من أهل الكتاب والمشرکين مفكين حتى تأذیهم البينة رسول من الله يسهو صفة مطهرة فيها كرب قيما وما تقبل الذين أودوا الكتاب إلا من بعد ما جاتهم البينة وما وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ صُنَفَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُلْ ذكهم خير البرية جذاؤهم عند ربهم جهنم عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جذاء رضي الله عنهم ورهو عنهم ذلك لمن خشي ربه